يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ, فأرسلنا عليهم رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَمْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا